بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين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 اولائك الذين لهم سوء اولائك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتقرانا قرانا من رب حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم من هاد قبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون فلما جاء وديا ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فَلَن نَّرَاكَ تَهْتَزُّكَ أَنَّهُ جَانٌّ وَالنامُذِ بِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنَّ لَدَيَّ خَافِ قٌ لَّدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إذا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء ذِئِكَ سَيَأْتِي آيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُصِرًّا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ